غير وقال موسوعه ا ل ن ا ب ت س ي للعلوم الاسلاميه ن في الحياة الدنيا ربنا ل ي ض ل و ا عن سبيلك ربنا ط م س على أ م و ا ل ه م واشدد على, على قلوبهم فلا ن ؤ م ن و ا حتى ن ر و ا العذاب الاليم قال قد أ ج ي ب ت دعوتكما ف ا س ت ق م ا و ل ا تتبعا ب س ي ل ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ل م و وجاوزنا ن ببني إسرائيل ا ب ل ح ر ر فأتبعهم ف ع و ن لتكون ل موسوعه ن خلفك آية ا من ا ل ن ا س عن آ ي ا ا ت ن ل غ ا ف ل و ن و ل ق د و ن ا ب ن ل ا س ل ا م و صدق ر ز ن ا ه م ل ف ض ا ل ه ا ل د ك ت و ا ح ت ى ج ا ء وَجَاءَكَ الْحَقُّ موسوعه ن رَبِّكَ ك فَلَا ت النابلسي للعلوم ن ن الاسلاميه ربك لا ي ؤ م ن و ن و ل ع ه ا ل ن ا ب ا ل أ ل ي للعلوم الاسلاميه ا في الحياة ي ا ل د ن موسوعه ن ا م إ ل ى ح ي ن ولو ش ا ء ر ب ك ل آ م من ن ف ي ا ل أ ر ض ك ل ه م ج م ي ع ا أفأنت ل ا س حتى ي ك و ن ي ت لفضيله ا ل د ك ت و ا محمد ا راتب النابلسي أعبد الذين تعبدون الذين م ن د و ن ا ل ل ه و ل ك ن أ ع ب د ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ت و ف م وأمرت أن أكون من ا ل م م ي ن وأن أ ق موسوعه النابلسي و ا ت ك و ن من ل م ن و للعلوم ا ت ا ل ا س ل ا م ي ا بضر ف ل ا كاشف له وإن س م س ك الله بضر ف ل ا كاشف ل ح إ ن ى ل ف ض ي ل ا ل ح ق ت و ر محمد راتب ا ن ا ه ت د ي おいやいやいや」